الضحك في الكتب الدينية في القرآن الكريم لا يتقابل شعوران من طرفية التعظيم والاستخفاف كما يتقابل الشعور بالمقدس والشعور بالمضحك النفس البشرية ولا يوجد لنا مرجع نعتمد عليه في هذه المقابلة الواقعية أولى بالرجوع إليه من الكتب المقدسة ولا سيما الكتب التي تسوق عبره من القصص والأمثال وتروي الأخبار عن الضحك والضاحكين من مختلف الطبائع والأمزجة وفي مختلف المناسبات فهذه الأخبار متكررة في القرآن الكريم وكلها شاهد محكم العالم النفساني يركن إليه في التفسير الأعطوار النفس البشرية حيث تبرز حقيقة الضحك مع سياق الكلام عنه في كلام مقدس لبروز الفارق بين الشعورين شعور القداسة في موضعها وشعور الضحك بشتاب عادي جاءت الإشارة إلى الضحك في القرآن الكريم مرة في قصة إبراهيم ومرة في قصة سليمان عليه السلام ففي قصة إبراهيم يقول يقول إبراهيم حين زاره الملائكة فلم يعرفهم وخافهم ثم بشروه بولاد إسحاق من زوجات مستارة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرههم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم الوقت وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أقلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب فهنا خوف فطمئنان فبشرى مفاجئة على غير انتظار فتعجب لا تملك سارة أن تجهر به فتقول إن هذا لشيء عجيب كل عوامل الضحك النفسية التي ظهرت للباحثين النفسانيين في تفسيراتهم تعرضها هذه الآية الكريمة على نسقها المتتابع وتأتي بالضحك حيث يأتي الضحك مضطردا في مواضعه المختلفة من تحول الشعور الطمأنينة بعد خوف ومعرفة بعد نكران وبشارة بما ليس في الحسبان من الولادة بعد سن اليأس وخيبة الأمل بالذرية زمنا طويلة تعتلج فيه النفس بأشتاة من دواع الحزن والعزاء والغيرة والتسليم ولا تغني هنا كلمة سرت أو كلمة استبشرت أو فرحت بمكان كلمة ضحكة فإن الضحك هو الأثر الملائل لهذه الحالة التي تشابكت فأصبحت في قرارة النفس حالات متنقبذة وجاء في القرآن الكريم عن قصة سليمان عليه السلام حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل لقلوا مساكنكم لا يحكم من لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فها هنا عامل الضحك على سجيتها ماثلة في مقائبها الدقيقة مصاحباتها التي تقترن بها على حسب هذه المناسبة دون غيرها وهي مناسبة مخالفة في بعض أجزائها لمناسبة الضحك في قصة إبراهيم عليه السلام. هنا الفارق الشاسع بين ضاالت النملة وبين ضخام الملك الذي أودي سليمان. وهنا رضي سليمان بما تفيض نامت الملك العريض في نفسه من السعة والغبطة وتلهمه من الشكر والخشوع. وكل ذلك آية من حيث لا ينتظر أن الله ضئيله تخشى أن تحطم هي واديها كله ولا يشعر به سليمان وورد الضحك بآيات متفرقة بمعنى السخرية والاستهزاء فجاء في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون وَإِذًا قَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُوا فَتِبٌ وَإِذَا رَاؤُهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَبَادٌّ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ الضحك هنا مقترن بالتغامز الخفيف، فإنما يحسب المفتهزين أنهم يستوفلون المؤمنين الذين يمرون بهم، يسخرون منهم بالتغامز بينهم، ويضحكون إذا التفت إليهم المؤمنون على حين فقئ، فلا يملكون إخفاء العبث والسخرية كما يحدث دائما بين المتغامزين إذا كشفوا، فانتنع عليهم الكتمان والتنادي في الاستنزاء من وراء الأنظار. الضحك الأخير يأتي حين لم في الحسبان لأن الكفار كانوا يضحكون فإذا بهم قد انقلب عليهم الأمر وهم أضحوك للضحكين وأؤلاء وادعون على الأرائك ينظرون وجاء في سورة الزخرة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ يَضْحَكُونَ وضحك المفاجأة هنا واضح من طلب الآيات ثم أخلاف ظن موسى عليه السلام كأنهم عبثوا به وهو ينتظر منهم بعد مجيئهم بالآيات أن يؤمنوا فإذا هم مفاجؤون بما لم ينتظر من أسرارهم على الكفراء ولا بد في كل ضحك من الشعور بالمفاجأة في الضحك أو في من يتعرض للضحك فهو شعور ملازم لمضحكات من طرفيها وفي سورة النجم عن نوح عليه السلام أقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطوى والمؤتفكة أهو فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله وعبدوا وفي هذه الآية يحسب الرسول أنه يأتيهم بما يبتيهم فلا يحسون داعيا من البكاء ويستغربون ينتقل بهم الاستغراب من أحاديث الرسول عن نذير الآزف المطبقة الى الأمان الذي يتصورونه ولا يحسون غيره وبين هذين النقيضين المتباعدين يتعجب القوم ويضحكون موقف لا وسط فيه بين البكاء والضحك، فإما ان يحس السامع نذير الآزفة فيبكي او يستغربها ويستبعدها فيضحك تعجبا من كلام القائد واطمئنانه الى الامان الذي يقال لهم انهم مهددونهم الضحك من البلاء الذي لا يحس السامع ويحس نقيضه كالضحك من البلاء الذي يحسه ويحس أنه ناجم منه وقد تكرر ذكر الضحك بهذا المعنى جاء في سورة التوبة عن المخلفين الذين فرحوا بمقادهم عن الكتاب فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكره أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فقالوا لا تنفروا في الحر قلناه جهنم أشد حر أو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء, جزاء بما كانوا يكسبون وهذا الضحك أيضا مقرونا بالسماع عن الخطر مع الشعور بالأمان فهو كما تقدم كالشعور بالخطر حيث يغلب أن يقيل بانتعه أو ينتع بعد نبير لا يخيف، وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الضحك بمعنى السرور لأنه يلزمه في معظم دواعي ومظاهره، وورد ذكر السخرية والاستهزاء وهما في أكثر الآيات بمعنى الاستخفاف والكبرياء أو بمعنى التردد بين حالتين، حالة مظاهره وحالة داخلة تناقضها، ولا يخفى. الشعور بين يكين وحلكين سبب من أسباب الضحك على اختلاف الضحكين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم أعمالهم وما من آية ورد فيها ذكر السخرية إلا كان فيما تحتوي شعور قوم فارغين بالإجتهاد الأنبياء وندائهم في غير طائل على ما يبدو لأباك الفارغين ويتكرر هذا الضرب من السخرية في فصل نوع لأنه من جهة ينظر ويحذر ويتوعد بالغضب المحيق وهم من جهتهم ويدعون غافلون يمرون به وهو جاهد في عمل فلك فيتضاحكون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 ناقض الثقة التي تقابلها، فكلاهما عنده أسباب للصفرية بين هذه النقضي الموضوع.